ف ا ل ي و م ن و س ا كما ه م نسلقا ي و م ه ذ ا وما ك ا ن و ا ب ل س ي ن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م

I'm、oh, sorry.、Uh.

you a